بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي اطع الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما ربك ان الله كان بمهت عملا خبيرا على الله وكف بالله وكيلا ما جعل الله للرجل من قلوين في جوفه وما جعل ازواجكم ليتظاهرون منهم امهاتكم وما جعل اراكم ابنا اكم زائلكم قولكم بافواهكم الله يقول السبيل ادعوهم لابائهم هو عند الله فان تعلم وآباءهم في أخوانكم في الدين ومعاليكم وليس عليكم جناحهم فيما أخطأتم به لكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والأرحم بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مستورة فاتأخذنا من النبي نميس قوم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين وصدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعمرنا بصيرا إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبالغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك باتولي المؤمنون وزلزل وزلزالا شديدا وإذ يقول المنافك ق الذين في قل بههم مرض ما عدد الله رسول إ غرة والقال الطائفة منهم ياههلاشرب لا مقام لكم فرجعه واستجن فريق منهم النبيية قولون إن بوتنا عرة وما هي يعرى إن يريدون إلا فررة ولو دُخلت عليهم من أقلطارها ثم سول الفثنت لأتهها وما تلبس بها إلا صيرة وقال كان أحدد الله من قبل الله والون الأبارة كان عهد الله سوللا. لَا يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ وَقَتْلُهُمْ إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيهِ وَمَن يُرِدْ بِهِ شَرًّا يُفَقِّهْهُ فِيهِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَطُونُ الْبَأْسَ إِلَّا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدوروا أعينهم كالذي يغش عليهم من الموت إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا الله أعمالهم وكان ذلك الله يصيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا مبادون في العراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الاخر أذكر كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما الله رسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسليمه من المؤمنين رجالهم وصدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل وتبديله ليرزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا الغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صيصهم وخذف في قلوبهم الرعب فريقا تقاتلون وتأسرون فريقا وورثكم أرضهم وديارهم وأمالهم وأرضا لم تطوها كان الله علي كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنا ترجنا الحياة الدنيا وجينته فتعالينا أمتعكم وأسرجحكم سراحا جميلا وإن كنتنا ك تريد الله ورسله والدر حرة فإن الله عاد المحسنة ك ر العظمة. يانسا ان النبي من ياتي من كن نبع حشته مبينه يضع فانها ذا ضعفين وكان ذلك الله يسرا ومن يقنت من الله لله تعمل ويعمل صالحا نجار مرتين واعترنا لها رزقا كريما يانسا ان النبي لست انك من النساء ان التقيتم فلا تخضعن بالقول في طمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قرن في بيوته ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأيدينا الزكاية وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ل عنكم <تكلم> thereseb الرجلس أهل البيت وطاهركم تطهيرا ذكرنا ما يُتلى في بيوتكون من آيات الله وحكمة إن الله كان لطيفاً خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين القانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصادقات يمين وصائمينا والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات عد الله لهم مغفرتهم وأجر عظيم والذاكرين الله كثيره والذاكرات ع الله لهم مفراتهم وجرلا عظما وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذاذا قد الله رسله ومررا أن يكون لهم الخة أمريم نيعصل الله ورسولهم فجد الله لا لمبينا وقول الذي أنعم عليه وقول الذي أنعمل الله عليه وأعم عليه أمسك عليه زك زوجك والتقلله وتخفي في نفسكم الله مبددي وتخش الناس الله حق أن تقش فلمما قدر منها طرا زوجنا ما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أجعائهم إذن خضوا منهن وطر وكان أمر الله مفعول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون الله ولا يخشون أحدا إلى الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان شيء علم يا أيها الذين اشتركوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وليكتوه ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالبنين رحيما تحياتهم يوم القون وسلامه وعد لهم أجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسررا منورا وشل المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطعن الكافرين والمنافقين ودع ازاهم اتكن الله يكفي بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فوتعوهن وسرحهن سراحا جميلا يا النبي إن حلنا لك أزواده كل تتيروهم النما ملك تينكمما في الله عليك وبن تعمك بن ت تعمك ب تعمماتك بنات خك بنات خالات كلجر الن معك ومرة مؤمنة وهبة نفسها لل النبي ان أراد النبي أن ييسكن ك ح خالصة لك مندون المؤمننينقدعلمناما فرضنا عليهيم في أزجهه وما لك تمنهم كي يكون عليك حرجوكان الله وفرور من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن يبتغيت ممن عزلت فلا رناح عليك ذلك أجنى أن تقر عينهن ولا يحزن وارضين بما أتيتهن كلهن والله معلو ما في قلوبكما كان الله عليم حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حصنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إلى مستأنسين الحديث إن ذلك كان يؤذن النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمهن متاعون فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن رسول الله ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم انتبهوا شيئا او تخوف ان الله كان بكل شيء عليما لا دون احاله النفي ابنه ولا ابناء ولا اخوانه ولا ولا ابناء اخوانه ولا الابناء اخوته ولا نساء ولا ما ملكت ايمانهم اتقوا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا وهتانوا وإثمان مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وناتك ونساء المؤمنين يرنين عليهم من جلاب بهم ذلك أجنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجف والمرجفون في المدينة لنغرين ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بل عنين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة لا يتبديلا أسألك الناس عن الساعة قل إنما أعلمها عند الله وما يوجد كالعلى الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا لاتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبروا وأنا فأضلون استبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنهم كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجهه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فإبعنا إن يحملناها و من حملها الإنسان وأهم كان ظلما جهول يعذب الله المنافين والمنافات والمشرركين والمشرركات توول الله على المؤين المؤنات وكان الله غفرور الرحيمة.